بھی نیلکھنچ گالی اجلور گلی وجل لج یا نیل کے ونچ گالی اجلور کے بچہ گلی وجل من کے بے کے ما هو سماہ يلوقي لك وتلوقي معك المحبة الله عطاك انفسي وحساس وطبوع وفيك الحلاس بحان ربي وربه تفرق عن الخفرات بالشكل والنوع لو فيك ربات المفات تشبه أحبك نزل في قلبي ولعني لوع قامي تصل قاطفي حتى نشبه تقولي أنبتري مع ضلوعي ضلوع لا شفتي زونك والهبايد تهبه العيون كان ميت من الجوع لتحس من يحبك تحبه زودتها حبة مثل حبة الكوع وعلك شوقي زادي تسعين حبة وصبحت ناويك طامع ومطمور لبن ذا يا جرح قلبي وطبه اجاب لك ساعه من اسبوع الاسبوع موقتا و ظرفنا على بدايتها شذا وردي وشموع على نهايتها يد قمنبه على